الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المصليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل الكراءة سفعينينا بالله عز وجل كتاب الحباءة الإمام الذهبي رحمه الله بسم الله وحمد لله والصلاة والسلام على رسول قالوا قوله رحمه الله قد المحصنات فالقد اصله الرمي بشده و أطلقة في الشرك على الرمي بالزنا أو الفاحشة وقد في المحصنات أي العفيذات البريئات مما رمينا به سواء كنا سيبات أو أبكار في المحصنات هنا أي العفيذة لأنه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 الغافلات أي عما رمين به الشيء الذي رمين به وهو الفاحشة هن غافلات عنه لم يفطر بقلوبهن ولم يدر في نفوسهن فهن بريئات منه غافلات عنه المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة واللعن هو والإبعاث من رحمة الله عبد وجل وهذا دليل على أن القدفة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 وأنه وأنهم رأوه بأعينهم يباشر هذا الأمر إذا لم يكن هناك سهداء على هذا القدر فيجلد وقد عرفنا أن الحد في الدنيا دليل على أن الأمر كبيرة من كبائر الدنوب وقال اللهم قال قسم استدعي المجتمع المؤمنات ذكر منها والدل على السنه صلى الله عليه وسلم المسلم والسليم المسلم هو الذي يشهد شهوده عند مقدم هذا الحديث وبعده بعض الاحاديث هي في حفظ اللسان عموما وصيانته من نيل الناس وادامه فتتناول هذه الحديث بعمومها القدر بل من أشد الأذى الذي يكون باليسان وقال صلى الله عليه وسلم للمعايات تجليك لهمك وليه كنا تعالى من عبدالله يوميا وفي الله صراره وعزينه وقالوا اتعالى الله من المدولة يناول كل هذه النقوط عامه في الاذى و التلطف اللسان والتعدي باللسان فهي نصوص عامه ومنك التناول بعمومها القد وقال الله عليه وسلم من خدث مملوكه في الظنى يقيم عليها يوم القيامة إلا يكون الجزاء قال اتفقك عليك من خدث مملوكه أي ملك يميني من العبيد الذين يملكهم إذا قد في الظنى وهو بريد عليها الفج يوم القيامة وهذا يدل على أن هذا الأمر كبير سواء رمي به اذا استقر قدحا من منه هو حر او منه حد هذا محرم وكبيرا من كبائر الذنوب اما قال تعالى المؤمنين استغفروا من السماء تنزل كل قبل قران مكتوب رضي الله عنها تنزل الله تبارك وتعالى في ذرااتها 18 آية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 هذه الفاحشة وفي تبرئتها 18 آية من القرآن الكريم فوقاته مكذبون بالقرآن فوقاته مكذبون بالقرآن فوقاته 19 آية عشر الغلوط من الضيجة وفي ذلك المتجد قالوا أمو سعال مرسيح لمسيح حيني أود وحيني أود بأس بما الغلول من الغنيمة التي تكون الحرم أو بيت المال من المسلمين أو أموال الزكاة هذا من من الكبار والغلول هو أخذ الإنسان ما ليس له حق أو ما ليس له حق فيه فهذا غلول ومن يغلو يأتي بما غلى يوم القيامة سواء غلى من الغنيمة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 عليه ويعذبه عليه قال أنه محفقه الإنساني حتى قمنا نبيه صلى عليه وسلم واغطنا في الأل لفنا هو لفنا في ذلك الثباه فلافت من أن중에 ما قال وقال لك صلى الله عليه وسلم ف accepts الله عليه وسلم عن del centro ورقة قال أهلكم فإن من الشح يروض كثيركم لأقول هذا لكم وهذا ومي يجري أنا لا تجدني بسيئة من يوم تجدتني ومعني لكم وإيانا صالبا والله لا يأخذ وحكم من كل شيء جوائر إلا جديد ما يأخذكم ورطيانا فنح أعزنا وجود كثيركم أو ثم أورد الحديث في قصة ابن النتبية وكان عاملا على الزكاة فكان يأتي بأموال ويقول هذا لي وهذا أهديته ولو جلس في بيته أو لو, أو لو لم يكن عاملا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 أو من هو على وظيفة من المراجعين أو نحو ذلك كلها داخلة في, في, في هذا الحديث الحديث الذي فيه خصة ابن الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم عامل على الصدقة فكان يأتي ببعض الأموال ويقول هذا هم وهذا لكم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 إلا نقي الله يحمله يوم القيامة هذا يعد قاعدة وضابط في هذا البال يعرف به نظائره فكل أخذ للماء بغير حق وبغير وجه شرعي هو من الغلول الذي يأتي به الصاحب يوم القيامة يحمله وقد أشرت في ذرح الماضي إلى حديث أبي هريرة بهذا المعنى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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فإذا جاء نصر الله والفتح فركع ربك فسلهم كيف كان اول امركم اذا كنتم لا تعلمون فانا اذكركم بما كنتم تقولون من والنبي الذي يخشى في رب الشرور وقال الكلم والذي نشير الناس يا رسول الله مشوارك مشوارك قال وهذا مما يضين ان الغلول ولو كان في امر كافر أو أمر لا يبه ذي مثل الشمعه التي توضع ضرع النوف أو بهيمة الألعام فأمر تاب ولا يؤبى وكذلك الشراك في الحديث الآخر رجل الذي تدارك نفسه وجاء بشراكه والشراكين فهذه أمور يسيرة لكن الغلول محرم ولو كان في شيء يسير لا يخل ومن غلى ولو شيء يسير يأتي بما غلى يوم القيامة وفي الحديث دلالة على أن العبرة ليست بظاهر الأعمال عند الله عز وجل وإنما بالظاهر والباطن إقامة الباطن والظاهر والبعد عما حرم الله تبارك وتعالى وفي الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التزكية كما قال تعالى فلا تذكوا أنفسكم قالوا هنيئا له السهادة هذه تذكى له بأنه شهيد ولا يذكى أحد بمثل هذه التذكية لا يقال السهيد فهل strong of share لأن هذه التذكى وجزم له في الشهادة ومن جُزم له بالسهادة جُزم له بالجنة ولذا كان صحيحي البقاري عقد رحمه الله باب بابا بعنوان لا يقال فلان يقال فلان سهيد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 وصلى الله عليه وسلم وعلى ذلك وعلم من الله وعلى ذلك تدل على أن هذا الأمر يعني من شناع الأمور وفضايا العمال عقوبة الله وجذان على عمل حرقوا متاع يعني المتاع الذي كان على دابة ينزى ثم يحرق وضربوه تأذيبا له على ما تصل منه كان على, <سِ الاسلام> <سيق> كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم طارق يرسل المرسل يطالب بشهر الله عليه والصلاة والسلام قلنا ولكن يقول وتضبط في بعض المصادر ترتر بالدش بالكاف او أو بيان كان على تقلي رسول الله واتقى ما يدقل حمله من متاع ما يدقل حمله من المتاع فكان مسؤولا عن الامتعه الثقيله كان مسؤولا عن الامتعه الثقيله هذا معنى قوله كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النوم فأخذ الصحابه قرون عن السبب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 دايما كل العبادات في الصدق والصبر والنسي والجهاد ودائما قبول التزامات في الشكر والذم والاستغفار والصدق وتقدمت دي سلطان تاريخ السلم كان بيبي قال ان جماعه المواهب وعليكم السلام طبته في السن كيف يمكن هذه السنه التي قلتها لك طب عليك حوذه رحمة الظلم على ثلاثة أقسام أي ظلم العباد الظلم على ثلاثة أقسام أي ظلم العباد وذكر الأقسام الثلاثة القسم الأول يتعلق بالأموال القسم الثالث يتعلق بالدماء والقسم الثالث يتعلق بالأعراض ثم أتبع هذا التقسيم الحديث الجا위 عليه إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم إذ⁉ ه troop كلها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 وعلى الله عليه وسلم لا يكون الله صلى الله عليه وسلم ولا صلى الله عليه وسلم وهذا فيه فطورة الغلول و و و الصدقات الغالة وما يتصدق به الغال لا يرفع يعني أن يأخذ الأموال بالظلم وبغير حق ثم ينفط منها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 لا لا والله من الصدقه لان المال الذي اخذه وتصدق منه لا حق لهم فيه لا حق له فيه قال ليه مقالب للسيطان إنه وجد للغذة برجوه قيمة فاستنعى النبي صلى الله عليه وسلم من الصرف يعيد وقال ليه قصري ذا مقالب للسجيل الغذة هو الذي مقالب لا يثاوذ في العين وقال ما قال هذا الرجل شيء تافه الصحابة قالوا ما يساوي أرهمين يعني شيء جدا ما يثاوذ أرهمين يعني يبينون أن الأمر تاته ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع ان, أن يصلي عليه بمعلم من حاله أنه غلى هاتين الخرضتين او, ها أو هذا الخرج نعم قال بينا محمد ما نحلم خرض النبي الله عليه وسلم نحلم عليه وسلم إلا أهلا بابا وفاق <تصفيق> عليه وسلم وهذا من التنبيه لهذا الأمر ومثل قول الإمام أحمد رحمه الله ما نعلم تأتي هذه الكلمة من رجل صاحب استقراء للسنة وآذلة وتتبقى على الأحاديث قال ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا الغال وقاتل النفس والنفي اشد من ان نامل لا يمكن ان تقف على حديث واحد وتثبت من خلاله ان مثل هذا النبي لا يكون الا عن عن استغراق استدراك ولاحظت دقه عباره امام احمد لم يقل لم يا يعني صلى النبي لم صلى الله عليه وسلم الا عن افتراء الكاذب و وقاتل نفسه وانما قال لا نحن فسنفى علمه وهذا هو الصحيح في التعبير في مثل هذا المقام لا يقول القائل لا يوجد دليلا على كذا وإنما يقول لا أعلم دليلا على كذا أو لم أقف على دليلا يدل على كذا حسب اطلاع ما رأيت أو نحو ذلك من العباهات الكبير الكبير يقول في أفضل المجسد الباقر قالوا التي مرت معنا وهي الغلول داقنه تحت هذه التبيره والظلم باخذ اموال الناس بالباطل لكن لما كان الغلول امرا شريعا وذنبا عظيما وخطا في نفوق كبيره بالذكر اطرجه المصنف رحمه الله بالذكر وإلا فهو داخل تحت هذه الكبيرة الكبيرة في الظلم بأخذ أموال الناس بالبعض وأورد قول الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبعض وتدلوا بها إلى الحكام وفي قولني تعالى أموالكم إرشاد للحقوق التي ينبغي أن يرعاها أهل الله الإيمان. وكثيرا ما يأتي في النصوص مثل هذا مما يشعر بالرابطة الإيمانية والأخوة الدينية والصلة التي بين المؤمنين فلا تذكوا أنفسكم إلا يذكوا بعضكم بعضا ونحن هذا هذا النصوص كثير فهنا قال ولا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلو بها إلى الحكام أي بالشهادات الظالمة والدعاوى الكالبة حتى يستحوذ الإنسان من خلال شهاداته أو دعاوه على أموال الناس ويأكلها بالباطل وقال الثالث بإذن السبيل وعلى السبيلين نعيبون أنها سوى الضوء أنت الحق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 لهذه الكبيرة التي حذر من المخلف وهي الظلم لأخذ أموال الناس بالباطل وقالت تعالى الزماني أمونا البلد أكون أموالي وموالي وموالي ومسجين وقالت تعالى الزماني أصبح الأموالي وصير للمبطور برشمال اليوم القيادة وقال صلى الله عليه وسلم والله كفره من ربهم ومن الرب الى التكبير رب يوم الدين وقال في هذه الله لا يغلم مثال ظلما جميع هذه التقدير من الضلم هو يتناول هذه الكبيره من الظلم الذي هو ضياع اموال الناس بالباطل وبالهذه الذين ما لهم قوه من ايات هذا الحديث اقتصر المثلث رحمه الله على موضع الشهد منه وهو ما تعلق بظلم العباد والحديث بتمامه مضى معنا الدواوين يوم القيامة الثلاثة الديوان لا يغفر الله هو ديوان لا يعرض الله به أما الديوان الذي لا الله هو الشرك وأما الديوان الذي لا يغفر الله سعيد ظلم العباد بعض لبعض أما الديوان الذي لا يعبر الله به فهو دون ذلك والمصنف رحمه الله اختفر من الحديث على ذكر شاهده والحديث له طرق وبعض طرقه حسن الشيخ الألباني رحمه الله لبعض مصنفاته <تصفيق> وقال هذا المصنف والسلام وقال وقال عليه الصلاة والسلام مضل الغني ظلم المضل يعني المماضلة والتكويف والتأخير يماضل أي يماضل صاحب الحق حقه فلا يعضيه إياه وإنما بكل مرة يؤخره فهذا ظلم إذا كان واجدا غنيا فمضله ظلم أما إذا كان لا يملك وليس عنده شيء فلا يكون بذلك ظالما لأنه لا, لا, لا, لا يملك حتى يعضي وإنما يكون ظلماً إذا كان من غلي نام ومن أسل الظل سميح لنساعده رسول قال رسول الله عليه وسلم من الصباح الحقق للمسيق البيئة في حذفة رسول الله رسول الله عزيز الدراج قوله اليمين الفاجر حق على حق عليه يعني حق عليه للناس ثم يحلف اليمين فاجر أنه ليس علي ليس له عندي حق ليس له عندي حق وليس له علي أي مطالبة وليس له في ذمة أي شيء ويحلف يمينا فاجر بذلك يحلف يمينا فاجرة بذلك فهذا من أكبر الظلم من أكبر الظلم واستدل المصنف في النبي صلى الله عليه وسلم لما يكسطع حقا منه المستنبيا يمينه يعني حلف يمينه فاجرة أنه ليس له عندي حق وهو متعد عن حقه ولكن يمين فاجرة يتخلص بها من حكم الدنيا ويبقى الله عز وجل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 يعني يتافه أو لا يأبه الناس به فقال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراك قضيب من أراك يعني عود مسواكه ولو كان قضيبا من أراك يعني أخذه من غيره وطالبه به وقال والله ليس لك وأعطى يمين فاجره وأخذ هذا العود فهذه العقوبة ولو كان قضيبا من أراك وقال في فيها أن الغلول ليس الأمور الكبار وإنما حتى في الأمور التافهة مغيه خرزات شمله أي كان ولو كان قضيبًا من أراض فهذه هي عقوبته يأتي مما غل يوم القيامة وذكر وجبت له وهذا فيه من ان وكان رسول الله صلى قال وقد من طريق يعني اشارات الى ان قال اشارات منا وهذا في ان الموعظه وبيان الترهيب للناس بها السبب وايره لهدايته فالنبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر الشمله هداه غنها ذلك الرجل واذا تشتعل عليه نار بينكم وحقل ترهيب للناس فرجل تدارك نفسه وجاء بشراك كان اخذه لم تقده المغاء المقاسم فقال شراككم من النار الرجل تدارك نفسه وهو جاء به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 وقيل تصار على في الجوهر والذين حققوا ذمتك حقوق الناس الا, إلا أن يكون في ذمتك حقوق للناس ففهذا ل... ف... ف... من آ... الدواوين التي لا يتركها الله حتى يقتص للمظلوم من ظالمه حتى يفصل المظلوم الظالم قال إلا, إلا الدين فهذا الشيء لا يترك الله حقوق للعباد فإن كان العب أعطى العباد حقوقا في الدنيا أو على الأقل طلب عبهم ومسامحتهم انتهى الأمر وأما إذا رقي الله يوم قيامه وعليه حقوق للعباد فما تم إلا الحسنات والسيئات نعم وكبرنا ونقول ما بعيد من يتخوضون اي لا يبالون يا يا كيف كيفما حصل اذا كيف ما حصل عليه او كيفما كذا لا يبالي يتخوض الثمن ولا ولا يبالي هل هو بحقه او بغير حق فطلب من نار يوم القيامه نعم واجتذبنا الذين اولوا ما ذوقوا جسد اغذى بالحرام ونما هذا الحرام ففاج النار اولاده جاءنا الجنه دار الطيب الخبث لا يصلح الجنة وجثنا قائم على الخبث وعلى المحرمات لا يصلح الجنة فالنار أولى به لأن الجنة دار الطيب ولهذا أهل الجنة يدخلون الجنة كما قال الله طبتم فادخلوها طبتم فادخلوها أما إذا كان خبيثا فريكة الجنة دار الخبث وإنما النار أولى به من كان جسد جسدهم طائماً على, على السحط وقال عبد الوحيد في الجنة عن أسلم الغوتي عن أسلم المديني عن أسلم الغوتي عن أسلم الله عليه وسلم لا يقل الجسد جسده غذية بحرام غذية بحرام أي تغذى به ونمى على الحرام فقال لا يقل الجنة نعم ويسروا لنا الحديث من كانت بطاقه الصغير مستاذ والبطاق والبطاق المسؤولين ومن استهابه شيئ فزاعدا وخفضت الوزن والليل ومن أن يسفروا مالا سرى معرفتهم ومن باعش يحديد العلم والبطاق كلوا معكم وكملوا وكملوا من المسجد الجائد الله أعلم قوله البطاق من معانية اللواهة الحداد وقول الزغري من معاني في اللغه ازغى نعم ان يقولوا كذلك يقول قوم استريح تعالى وكان له اسامه تضطرك من عند الله ان مثل الله والله تعالى قوله ان هذه كبيره من الكبائر والسرقة أخذ الأموال أموال الناس خلسة من حرزها وأماكن حفظها فهذه تسمى سرقة لياقضوا أموال الناس خلسة أو ضقية من حرزها أو الأماكن التي حفظت فيه فهذا من كبائر البنو والسرقة فيه حد في الدنيا وفيه عقوبة في الآخرة قال كفطروا أيديهما جزاء لما كسب لكالا من الله أي عقوبة من الله عز وجل هذا حد دنيوي للجسالة نعم قال وهذا من دلائل وجود ناقض للدلاله على ان الشرك كبير ان فيها لعن لعن الله سبحانه ف فاللعن والطرد والبعاده من رحمه الله تبارك وتعالى وهذا من الدلائل على أن الشرك كبير نعم وقال رسول الله الله عليه وسلم لقد قمت بالنسبة للسرق لقد قطعت لنا أي أن السرق أين كان ومهما كان قدره أو مكانته فإن هذا, هذا حكمه هذا حده في الشريعة قال عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم استرقت لقطعت يدها فرص الله عليه حين ينفي ومؤمن ولا ينفي السارك حين يسرق ومؤمن ولكن هذا جوبنا فعبوظه خطيف وهذا وجه ثالث في الدلالة على أن السارك عن الكبائد نفي الإيمان عن السارك لقوله ولا يسرق السارك حين يسرق هو مؤمن هنا هو نفي لكمال الإيمان الواجب وليس نقي الذي اصله على ما ب... على ما سبق بيانه وتفصيله الله تعالى الله صلى هذا سمعه سلم سلمة بن قيس من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما جاء من عليه في بعض الروايات قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يفضل ويقول ألا إنما هن أربح ألا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حقم الله إنا بالحق ولا تزنوا ولا تسركوا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 وهذه الأربعة تنقسم إلى فتنين حق لله وحق للعبيد حق الله في قوله لا تشرك بالله شيئا أي أخلص له العبادة وحق العبيد فيه هذه الأمور الثلاثة ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزن ولا تسرك وإذا بين هذا النهي وبين قولا عليه الصلاة والسلام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 ولا, ولا تجنب وقول هناك وأموالكم يقابل هنا قوله ولا تجربوا فرجها ما في هذا الحديث إلى ما, ما في الحديث الأول إن جماعكم وأموالكم وعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وهذا يؤكد لنا خطورة ما, ما يتعلق بأموالكم الدماء والأموال والأعراض وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام وفي خطابة بالحج أكد على هذه القضية مرات كبيرة وفي أكثر من موضع وبأسالي متنوعة منها قولا في حجة الوداع ألا أفكركم بالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وعراضهم والمسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله وكل من من هجر القطائع والذنوب هذا قاله ايضا في خطابة في الحج بالحج وفي التاكيد على هذه القضية المنيمه العظيمه مساله الدماء والاموال والاعراض كل دين مستني مطلوبه تكون يعني يومنا هذا لان كان وشروطها ثلاثة وهي أن يندم الإنسان على الذنب على فعله للذنب وأن يقلع عن الذنب وأن يعزم على عدم العودة إليه هذا في عموم الذنوب أما إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الناس في مثلا فيقول الإمام الذهب رحمه الله لا ينفع السارف ثوبة يعني لو أنه جاء بالتوبة بشروبها المذكورة ندم وأقلع يعني لم يعد السرقة فيه يفعلها مرة ثانية وعزم عزما أكيدا أن لا يعود السرقة إلى هذا الحد لا تقبل ثوبته لا تقبل ثوبته لأن باقي في دمة حقوق للناس والمال للناس سرقها فإلى هذا الحج لا تكون التوبة مقبولة إلا أن يسانا سرق مال ثم ندم على السرقة وعزم أن لا يعود السرقة وأقلع عن السرقة لم يعود يترك مرة ثانية إلى هذا الحلث لا تكون ثوبته مقبولا وإنما تقبل كما يقول الإمام الذهب رحمه الله بأن يرد من سرق يذهب إلى أصحاب الحقوق ويعيد لهم أمواله المهم أن تصل أموالهم إليه سواء قال هذه سرقتها منكم وأقدم بشجاعة وقدمها أو جعل وفيطا بينه وبينهم ثقة يسلمها لهم ويقول هذه أخذت منكم أخذها شخص منكم أو تائب الآن أولاك وذلك المهم أن تصل هذه الأموال إلى أصحابها وإن كان مفلسا يعني ليس عنده قدرة على إعادة هذه الأموال فإنه يتحلل هؤلاء يعني يطلب منهم ان يسامحوا وان يعفوا عنه فان عفوا عنه ووسامحوا قبل التومة وإن لم يسامحوا بقي الأمر في ذمته نعم الكبير الثاني هو العزوز الله أكبر قال الله من أبوه أن يبثلوا أو صنّوا أو تبعوا مع عائلين مع ظهورهم من خلال أو ينقوا من الأرض ذلك نستشعر في الدنيا خلال الآخر في عالم العظيم فلنستضر بإنخابة السبيل يكون مستفقوا سبيعون فإن إذا أخذنا إذا إذا أخذنا أخذنا وفعلنا في الدنيا قطع الطريق هو اعتداء وظلم وأكل لأموال الناس بالباطل وأكل لأموال الناس بالباطل وفيه إخافة للتبيب وقطع الطريق هو أن يقف جماعة أو أفراد أقلوا أو كثروا في طريق الناس وفي جادتهم ثم إذا مرت القوافل المسافرة فقطعوا عليهم طريقهم بسلب أموالهم وهؤلاء الذين هم قطاع الطريق محاربون لله ولرسولهم صلى الله عليه وسلم ومن استاعينة الأرض في البزاة ولهذا جاءت عقوبتهم أشد من عقوبة من يسرق المال خلصة كما تبقى المرضى معنا لما في قطع الطريق من إخافة السبيل وإخلال الأمن وإيذاء الناس والتعدي على أموالهم وأيضا لما يكون في قطاع الطريق من غلطة وفساد وشر وعدوان وتعاطي للمحرمات وتهاور في الفرائل وهذا حالهم في الغالب الأعم من كان بهذه نصفة الغالب الأعم أنه فيه هذه أفتبات وقد جاءت عقوبة قاطع الطريق كما في الآية التي بين المصنف أن تقطع او التي أورد المصنف أن يقتلوا أو يصلقوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من سلاف أو يمطوا من الأرض وهذا بحسب الأمر الذي كان منهم لأن, لأن هذه الجريمة متفاوت في حجمها ولهذا العقوبة تكون متفاوتة منها و و و ذكر المقلد رحمه الله تعالى تعليقا ان مجرد خافه التبين كبير من الكبائر مجرد خافه يعني اخلال بالامن الناس وطريق والادقان الخلل عن الامن هذا موجود بمجرد هيكيره فكيف اذا اضم الى اقدم مال بالبابل وانضم اليه جرح الناس بسر ارضهم او ايضا القتل وانضم اليها فعل عدة كباب مثل شرب الخمر والتهاوم الصفرات وغير ذلك والفواحس وغير ذلك من فبطاعي الطريقة الكبير المتلائي <تصفيق> من كل الناس اليسير من مصر قال عبدالله الحمد عن النبي الله قال عبدالله صلى الله عليه وسلم على اليمين الغموس قيل الغاموس لأنها تغمس صاحبها في, ال... في الإثم وفي العقوبة وفي النار واليابس سميت غموسا لعظم شأنها وشدة خطورتها قال اليمين الغموس قال قال عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل الناس واليمين الغموس اخرجه البخاري قال واليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب سميت غموسا لانها تغمس الحالفه في الذنب لانها تغمسها الحالفه في الذنب و واليمين الغموس كما بينت هي ان أن يحلف يمينا كاجرة كالبة خاضية يتعدى بها على حقوق الناس ويأخذ بها أمالهم فهي يمين الغموس وهي من كبائر الإثم واليمين الغموس الذي يتعمل بها الكلم سمية غموسة لأنها ترخص الحياة من وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رول الله لا يحب الله الله هذا من اشد ما يكون في اليمين الضاموس التألي على الله جل وعلا هذا من اشد ما يكون في اليمين الضاموس التالي على الله ومن التالي على الله ان يقول قائد والله لا يخر الله عليه السلام يحدث بان الله لا يخلفها يعني لما يرى في شخص بكثره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 وحبوط عمل هذا المتألي دليل على أن تأليه كبير دليل على أن تأليه على الله كبيرة من كبائد الإثم أوجبت حبوط عمله نهي وقال صلى الله عليه وسلم سلالة في المال كفهم الله ولا لجسير ولا أعداء والأريق المصفر إزاره والمناه والمفت سلعته بالحجم ثم ذكر هذا الحديث في من لا يكلمه الله يوم القيامه ولا يذق اي عذاب اليم ولا لهم عذاب اليم ففذكر المسفل اذا والمنان والمناك والموثق او الموثق سلته بالحلف الكال ف هذه الامور الثلاثه كلها من الأمور العظيمه لدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم فكلها من, من عظائم الدنوب مع أن بعض الناس يتعلق بإسنار الإزار يرون, أن يرون أنه من الأمور التي ليست بالمهمة وليست بالعظيمة وإذا قيل لهم في هذا الأمر تضيق وتضجر وقال كل شيء حرام يعني ماذا, ماذا يغير اذا كان كوب الانسان يستقي قليلا ولا الأرض ماذا في هذا ولو انهم تفللوا عن اهواءهم وقالوا هذا الحديث وحده هو بصره المسلم لكفاهم ساجرا يقول عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا ينظرون قال لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يذكرين ولا لهم عذاب اليم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 أن لا نكون من هؤلاء ويوضح لهم خطورة الأمر وإذا استشعرت القلوب خطورة الأمر يكون سبحان الله أول واحد من هؤلاء المصفل إجزارة نسخ الله العادية فهذا له وقع وجرب كثير من الإخوة له وقع في إصلاح الناس في هذا الأمر إضافة إلى هذا حديث أخرى والناس فيهم خير ولله الحمد يعني إذا ذكرت لهم النصوص وعلبت عليهم الأدلة من بأسلوب مناسب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 فانه اثقل لقربك وانقى لذنبك اثقل لقربك وانقى لذنبك فامر ليس بالهين كيف يكون هينا ولبينا عليه الصلاه والسلام يقول ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يذكيهم ولا معاد لهم في مثل هذا الحديث الصحابه في موضع اخر قالوا خابوا يا رسول الله وخسر منهم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 وفي الحديث الآخر قال ما أسطل الكعبين من الإزارة في النار وهنا أكر يدل على حال متبع هواه يدل على حال متبع هواه بعض المستقنين وقفوا على بعض الأحاديث الصحيحة أزرة المسلم إلى أن صافي ساقيه أزرة المسلم إلى أن صافي ساقيه وعلى عمل بهذا الحديث وبعضهم عمل بقوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبيين من إزارة في النار. فجعل إزارة وفوق الكعبي جعل إزارة وفوق الكعبي وهذا كله سنة وهذا كله سنة المهمة لا يسترقي الإزار ولا ينزل عن الكعب. فأولئك الذين جعلوا إزارة إلى أنصارة إستاقية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 وكانوا قبل فترة قليلة يسخرون من من إزاره إلى نصف شاقين فعلى كل حال هذه مصيبة المتبع لهواه مصيبة المتبع لهواه يصبح مثل هذه المسلقات قيادة بالله وعلى كل حال الواجب عن مسلم أن ينصح لنفسه وأن يعطي نفسه قاعدة في هذا الباب أن السنة كلها برحة السنة كلها ضعفة كلها خير كلها فضيلة ويطرح حواه ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله نحسن مع عبيل الله المسعية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال من في لحظة المقدة عشرة إثناء دور على شرق المسلم هذا أشد ما في مسألة الحلف أن يحلف الإنسان بغير الله والحلف بغير الله شرك وكفر كما هو كان كأن يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالكعبة أو بأي مخلوق من المخلوقات الحلف بالله تلا وعلا من كان حارفاً فليحلف بالله الحديث الآخر قال لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم من كان حارفاً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 كاذبا تحكو لي من قال اهل ذا بغيره صالح فالحدث بالله توحيد والكدب كبيرة لاحظ في كل من الأمرين حتى تتبين الامر في كل من الامرين حسنا وسيئا الامر الاول في حسنه التوحيد وكديره الكذب والأمر الثاني قال لا أحب إليه من أن أحلف بغيرك صادقا في صيئة الشرك وقضي لك الصدق وعندما تقارن تجد أن أن حسنة التوحيد لا توازيها حسنا وتجد في المقابل أن صيئة الشرك مقبلة الحسنات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 فانحلف على يقينه ليتقضع فيها مع ذلك في المسجد لقي الله وهو عليه الغبان قيل وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من عوالي تقدر معنا هذا الحديث نعم وصحة رئيس المنحانة كان لمنفاة العصبي وعند فندر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لفضيلة المكان يعني الروغة جاء في فضلها ما بين بيتي ومنبري غوضة من رياض جنة وعادة لما يكون في زمان قاضل وفي وقت فاضل قد صلى العصر في المسجد وجالس في الغوضة أنه في مكان قاضل ووقت قاضل وعلى إثر عبادة ثم يحلم فهذا أجد إثما وأعظم جنبا نعم مقالة صلى الله عليه وسلم كان هذا قال في بالله والعزه من لا اله الا الله وحده عليه الحلق بالله والعزه شرك والشرك لا يكون خلاص من الا بالرجوع للتوحيد ولا اله الا الله هي كلمه التوحيد نعم وكان من الصحابه ربما كانوا كانوا انه حديث عن الخليفه بالله اولا سيضمنه وليشاهه ومولاه الذي بيناه حديث العهد بالشيخ قال اذا اقتنع بالحكم قد ينفلت لسانه بحكم مألوفه ومعتاد قد ينفلت لسانه بحكم مألوفه ومعتاد وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى حاله اذهبان تكون كالقاره ففي كل مره ففلت لسانه واتى بهذا الحلف الذي كان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 الله أكبر مزيد مستحيل مثل ما مر ل... ل... في المكان عندما يكون الإنسان في مسجد ولاس في المسجد للنبي عليه الصلاة والسلام وفي الروضة ثم في... يتغافل عن... عن هذا المكان وهيبة وفضيلة ثم يحلف اليمين آ... الفازرة ويقتطع بها أمال الناس فلا شك هذا آ... أعظم إثما نعم السبب والقب والعشرون الكذاب في غالب أقواله قال الله تعالى إِنَّ اللهَ لَا يَنْفِنَكْ وَمُصُبِقٍ كَدابه قال الكد... الكبيرة الظَّابعة والعشرون الكذاب في غالب أقواله الكذاب في غالب أقواله والكذب كله مفسد الكذب كله مفسد لكن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 وقال الله تعالى خذ لكم أمر صون والذي يقول ما لا يعلم يعني بالتخرص والضنون ويخبر بأشياء ليس متحققا عنها فيكون بذلك كذيرا الكذب وقال الله تعالى أنه ما نذهب لنشأل ما نسوى على العالم الآذبين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 قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم الله هذا في التنبيه على خطورة الكذب بجهه أن وقوع الانسان في في, في في شده وفي انواع كثيره هو ابرق خطوات صغيره في البدايه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 او يؤهمه أن بيده شيء ثم يصل الطفل ويفتع اليد ولا في شيء كثيرا من يداعب الأطفال بمثل هذه الطريقة يغلب يده ويقول سعاد خذ ثم يصل الطفل قرحان يظن أن بيده حلوة ويفتع اليد لا يجد فيها شيء هذا تدريب على الكذب تدريب على الكذب لأن الطفل ولد على الصدر وغض الكذب فإذا كان يعامل بهذه الطريقة أو مثلا يقول تعال أو سأطيك كذا أو نحو ذلك ثم لا يحصل الأمر هذا كله تدريب له على الكذب والجناية على فقرته والكذب يبدأ مع الإنسان مراحل وخطوات وقد يكون بعض الناس الذي بلغ مبلغا واسعا في الكذب وصار من كبار الكذابين بداية كذبه على يد والده أو على يد أحد أقرباء هو الذي غرس به الكذب ولا يعلم ذلك ولا يعلم, ولا يعلم التي جناها على ولده ولهذا هذه الممارسة خاطئة تفعل كذيرا وهي جناية على النسر وغرص للكذب في نفوسهم ولهذا يكثر الكذب في الأطفال بسبب هذه المخالفة من الآباء والأمهات والأقالب في التعامل مع الأطفال ولهذا ينبغي أن يكون من أمام الطفل قدوات صالحة يعلمونه الصدف ولن نسعونه على الكذب وغيره من المخالفات نعم قال بسم الله عليه وسلم انك تقوم في ثلاث اتجاهات لخيره واذا وانقض واذا سمن الحال وبارك وبارك الصلاة والسلام موضوع منكم كان هناك مخالفه ولكن كان في فصل من كان يشير فصل من الاتجاهات الثلاثه في هذا الحديث والذي قبله دليل على خطورة الكذب وانه من صفات المنافقين وليس من صفات اهل الايمان المؤمن مجالب للكذب كما قال ذلك وذكر ابي ماهر عنه المؤمن مجالب للكذب وروع من ايات النفاق يعني علامات النفاق نعم وقال صلى الله عليه وسلم من بكل من لم يرى كل لذلك أن بين الشعيرتين يوم القيامة ولا بأحادث هو ما قالي من, من تحلم بكل من لم يرى يعني قال لإخوانه إنني رأيت البارحة سلمنام كذا وكذا وهو لم يرى ذلك وإنما نخبر برؤية منامية كادمة فيقول رأيت المنام كذا وكذا البارحة وقبل ليلة دين المنام ان ادل به الى كذا او حصل لي كذا او نحو ذلك كلف وهو كاذب يعني يخبر بهذا وهو كاذب كلف ان يعقد بين الشعيرتين يوم القيامه سيعطينا الشعيره حقها المعروف فيوقع حدتين من الشعير ويقال ان عقد بينهما اربط اربط الشعيرتين بعضهما ببعض ولا يستطيع أن على ذلك ويؤذب ويؤذب على, على على هذا الكذب يؤذب من أن يُعقد بين سعيرتين أي حبتين من السعير وهنا هذا الحديث حقيقة حديث عظيم في إغلاق باب نفسده سر على الأمة باب نفسده سر عندما تذكر الناس على هذا الحديث في إغلاق باب مفسدة وشرب من أرواب البدع والضلالات روضوا بدعمهم بمثل هذا الكذب بمثل هذا الكذب و... و... وأدخل على الناس من العقائد ومن الأعمال بمثل هذا الكذب وأوهم الناس من المنزلة عند الله ومكانه يوم يقول رأيت النبي صلى الله عليه المنام ويوم يجيب رأيت أبو ويوم يقول رأيت عمر ويوم الثالث يقول جاء لي علي واليوم يقول هذا من أولياء الله كل يوم يأتيه واحد من الصالحين وهو يكذب ويريد من, من ذلك أن تقبل يده ويريد من ذلك أن يعظم جاهل ويريد من ذلك أن تزداد مكانة عند الناس وكل مرة يأتيه بكذبة جديدة ويزداد الأدمان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 وفي بعضه سركيات وبعضها قلاسة حتى أنني وأنا أقل بالكتاب قلت سبحان الله من يقبل, يقبل هذا الكتاب كتاب يعني عبارات مفتكة وفيه سركيات وفيه ذدع وفيه آآ آآ كلمات معقدة غير مفهومة قلت في نفسي سبحان الله لن يقبل هذا الكتاب ثم لما وصلت خاتمة الكتاب وجدت المؤلف قال انني بعد ما الفت هذا الكتاب توقفت في نشره و وترددت في طبعه وبقيت فتره من الزمن مترددا في طبعه ثم يقول جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت وقال لي يا فلان لماذا هذا التاخير لماذا هذا لماذا لا تبادر الناس بحاجه إلى الكتاب يقول و... وايرى توقف جابر بن ابو بكر رضي الله عنه وقال لي كتابة لماذا وقد جاءك إنه صلى الله عليه في المناه وجاء لي عمر وجدت لي مضطر لطبعه وأن الناس يستفيدوا منه وإلى كنت متردد اصلا في طبع الكتاب العوام الساكين والجبهام يعني أم بكر جاء عمر جاء قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذوا الكتاب ومأخذ التسليم ومثل هذا الكذب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 إن أشرى الفراء أن يُريَ إِرجَ لُعَيْنَيْهِ ما لمْ ترَي oppose تفع من جلال محوم يُعِنْ أفرى الفراء اي سد هي الافترى وهو الكلم و..أفرى الفراء اي سد الكلم أن يُري الرجلُ عَيْنَيْه ما لم ترى يعني يقول لا رأيت كذا وهو كذا يقول رأيت كذا وترك فوك wiem يعني يدعي إلى النشآة ما لم ترم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 ويبطع إلى الخلف بشيء حاج يبطع إلى الخلف وأيضاً تشرص العين إلى الغفا تبطع إلى الخلف والله أعلم أن هذه عقوبة من تنس العمل لأنه يكتب بثمه ويقبر عن شيء بعينه وعبه لم يرى فالكادب تعلق بالعين وتعلق بالثم وا إلى و وسرح تمر على الاذن طرعا ففحال عقوبه له من تسع مرات توقع هذه الاداه الذي استخدمها لترويج الكذب والله اذا بعيني وسمعته باذني هذا غالبا ما يكون من الكذاب يقبر عن شيء سمعه او عن شيء راه بسمه كاذبا فتكون له هذه العقوبه يشغشر صدقه إلى قفاء وتشغشر عينه إلى قفاء يعني تبطع ثم تعود ثم تبطع وهكذا لا يسال يعذب بسبب الكذب قال الرجل يغضو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ إلى قفاء سبحان الله هذا الحديث في زماننا يعني تحقق بشكل واسع جدا في مسألة الكمبيوتر والأنترنت يجس الإنسان في حذرته في بيته ويكتب بيده أو ينطب نسامه بالكذبة وفي ثانية واحدة تصل العالم كله كل من عنده جهاز تصل هذه الكذبة يعني تبلغ الآثار في, في ثانية مجرد ما أن يكتبها ويدخلها في نفس اللحظة تصل إلى الدنيا كلها تبلغ الآثار قديما كانت تبلغ الآثار ولكن في وقت تحتاج إلى وقت يعني يتناقل أهل المدينة ثم مستافر يذهب إلى مدينة أخرى وهكذا حتى تنتشر عبر زمن طويل أما في سمالنا تبلغ الآثار في ثانية واحدة الكذبة تبلغ الآثار في ثانية واحدة وهذا الحديث في تنبيه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 الكلمة وتذهب وماذا يقول لا الله مطلع عليك ولي تكتب عليك في ذي أعمالك وكل من تضرر أو جنى عليه قولك أو عملك هذا كل ذلك يكتب في مواسيل سيئات الإنسان وعلى الله صلى الله عليه وسلم يتبع على شيء ليس في أحده هو بإسلامي أن تدعي صلى الله عليه وسلم وقال إن بالمعالي يوجد موقفه عن الكذب إذا موقف معين ووجد نفسه مضطط فكل معالي يضمندوها عن الكذب يعذب ولا يأتي بالكذب أصطرح وإنما يعذب ووكع أيضا بكلام مهم بكلام موهم يعني ليس كذبا صريحا وإنما كلام موهم ويتخلص به من الموقف الذي كان مضطر فيه للكذب نعم وقال سلو الله عليه وسلم كما أن يحدث بكل ما سمع تحديث الإنسان بكل ما سمع هذا هو قناة الكذب وسبيلها أن يحدث بكل ما سمع وأن تكون مضيجه زعم وقيل وسمعت وينقل كل ما يسمى هذا فيه خطورة عن الإنسان والجناية عليه وقناة تطبي به إلى الدخول في التذب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كيف بالله إثما أن يحدث بكل ما سمعت فلا <تشبه> يدعو بما لم يعط نوع من الكذب انا الذي فعلت كذا انا الذي حصل مني كذا يتشبع بما لم يعطى يخبر عن نفسه باور ليست هي حقيقه او واقعا فيه فيا يريد يجلب لنفسه مدحه او ثناءا او مكانه عند الناس فيبدا يذكر عن نفسه من الحصار أو الصفات أو الأعمال فتشبعا بما لم يعطى فهو كلابس توبي زور نعم وقال رسول الله عليه وسلم إليكم الظن لأن الظن أذب الحديث مختبط عليكم أيضا هذا من الأمور التي هي قناة الكذب اتباع الظن والتحدث والإخبار من الأمور الظنية التي لم يتيبق منها الإنسان التي لم يتقبها من اهل الانسان وقال اياكم من الظن احذروا فان الظن اكذب الحديث فان الظن اكذب الحديث قال رسول الله صلى عليه وسلم لا يغنم الظن ولا الحديث في سلسله الكذاب روي مسلم مر بنا على هذا الحديث وعرفنا ان ان الذنب كان لم يكن هناك الباعث عليه فالجوم يكون أخطر والملك وليس بحاجة للكذب لأنه يد السلطة عادة الكذب من الطعيب فإذا كان وجد فينا الكذب فهذا دليل على فساد ولهذا جاءت العقوبة الشديدة له إن كان كلا يده الكذير المخامس الموليش هو الفاتن نفسه فِيهَا مِنْ كَذِبٍ كَبِيرٍ أَرَأَوْاكَ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَعْتَدِ بِذَلِكَ فَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَقُلْنَا فَسُبْحَانَ رَبِّكَ إِنَّهُ كَانَ لَا يُشْرِكُ أَحَدًا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ إِنْ تَتَّقُوا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 رحيما بل علينا يطلب رحمه الله ويسعى في تسليط لتحصيلها واستدلبها لنفسه قال هو بيسع ذلك عدوانا وظلما فسوف نصيه ناعا وهذا في القيد قال عدوانا واوظلما اما يعني إذا وقع هذا خطا او عن غير تعمد او عن غير قصد أو نحو ذلك فلا يكون شاملا له هذا الحكم لكن هذا فيما ما من يفعل هذا الأمر عدوانا وظلما قال أسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ثم قال إنتش نريب كبائر الإثم وهذا ذكر هذا في هذا السياق دليل على دليل آخر ووجه آخر في الدلالة على أن قتل النفس كبيرة من الكبائر نعم وقال تعالى الذين لا ينبعون مع ما فينا يقتلون النفس التي حرم الله من الله بالحق من الآية الذي حرم إلا ومن النبوس التي حرم الله قتلها أن يبتل إنسان نفسه فالآية بعمومها دالة على تحريم قتل الإنسان بنفسه نام وأن تكونوا الله بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نبينا في هذا الحديث رضي الله عنه رضي عن ديته وان سيجي اتاملت كثيرا فما رفع ما رفع في اثين محددات قالوا وكانه لا يثني على نفسه عليه الجنه مرتك عليه وهذا فيه دليل على أن مرتك النقاط النفسه مرتكب لكبيره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 عدي بنفسه او جث له امات التجار فضرب عليه سجن جهنم وعلم يرن ربي رب تعالى فقال قال, قال صلى الله عليه وسلم من قدم نفسه في حديد فاهدته مذيد انما يء بها في رقبته في نار جهنم خالدا مقدما فيها ابدا ومن قدم نفسه في سلم تسلم في اليد يدا خالد مخلدا فيها أبدا ومن ترى الناس إذا لك قتل أفسه فهو يترضى إلى جهنة مخلدا فيها أبدا ثم ذكر هذا الحديث لعقوبة قاتل نفسه بأي طريقة كانت بالسم أو بالسكين أو بغير ذلك وأن عقوبته النار خالدا مخلدا فيها أبدا والقول هنا القول الذي سبق معنا في قوله تعالى وَمَنْ يَقْطِرْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا فهذه عقوبة وإذا وجد مانع التوحيد والإخلاص فإن مرتكبة الكبيرة لا يكون في النار خلوده أبدا الآباد وإنما يبقى فيها على قدر جرمه وعلى قدر ذنبه ثم يخرج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 وفي صحيح المحديث الذي ألمته البراحة مستعجل النوت فقتل نفسه بالقبض من سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار وعلى النار الكثير عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأجل ممكن كفتلك فمن قدل ممكنًا بالكفتلك هو كفاتلك ومن قتل نفسه بشيء الله به يوم القيامة الحديث من الحديث آخره ومن قتل نفسه بشيء عذبر الله به يوم القيامة وفي الحديث دلال على خطورة لعن المؤمن ووسياتي هذا في كبيرة قادمة والقدس وسبق معنا في كبيرة ماضية نعم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 لمن حكموا عليه بغير الحق فأولئك هم الظالمون نعم وقال تعالى أتفهم الجاهلية في الموت ترك التحاكم بحكم الله سبحانه وتعالى الذي شرعه لعباده هو من التحاكم بحكم الجاهلية مبنى على اتباع الأهواء نعم وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى لـلذين لا يؤمنون انما يظلم نفسه من لا يفي بالعهد الله يفي وهذا مما قد يفعل قاضي السوء أن يكتم الحم وان يكتم ما يعرف من البينات والهدى لانه لانه قاضي سوق يقضي بالصوق لا يقضي بالبينات والهدى الله وصنه نبيي صلى الله عليه وسلم والعقوبه لا يكنعهم رمضان ويجعلهم لا يعنون في صحيح الله تبارك وتعالى عطاه الله النبي صب... <تصفيق> اننا نذكر ايضا قوله عليه الصلاه والسلام قال في الجنه وقابلها النار قال هذا الذي قبلنا في الجنه مقابل هذا اكثر الجنه مقابل هذا اكثر الجنه مقابل هذا من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 الذي عرف الحق فجار يعني كتم الحق ولا يحكم بال أو قاضى قضى بغير علم فهذان في النار كل من يقضي بغير نعم منصوص عليه في الحديث قاضى قضى بغير علم وقال رسول الله هذا بمعنى ما سبق قال وقاض قضى بغير علم تم ذهب حكم بغير علم نعم وأقوى من محمد بن سنة سعى صلى الله عليه وسلم من لا أعدل يكون على جيدة من قمول هذه الأمة فلا يعدل في في في في في في في في فيهم إلا إلا إذا أُطَقْهُ فيهم يكون ناتجاً عن العلم بشرع الله فمن عرَب السرع ولم يحكم لم يعدل ومن حكم بغير معرفة السرع لم يعدل نعم والله محمد النسي وصدوق عرف قولي عامي عن النبي صلى الله عليه وسلم القادم فالشعر قاضي قليل الناس فلأن منا هذي أبلي وهذا يدل على فطورة القضاء وأن القاضي في امر خطير ويحتاج إلى أنه يجاهد نفسه دائما وأبدا على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 بتحدي الإنصاف وملاسمة العدل ومراجعة الأحكام وإسراء الله عز وجل التوفيق أما اتتهد العالم ومظالمة وقامت تلقوا على صحته ونفعكم برأي وفكيركم وما لا أعطى ذلك الموت هو منذور ونأذن الموت النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتتهد العالم فأصابت لكم أجوان وإذا اتتهد بأخطاء فلنقوا عجب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 والذنب وهو قليل انه ليس كل مجتهد مصيبا لله ليس كل مجتهد مصيبا لله حق قد يخطئ فاذا كان متحريا للحق حريصا على اصابه الحق متبعا للدليل ولكنه مع تحري واجتهاد اخطا فسال الخطا معروف وله اجر على تحريه واجتهاده فأضطل المثير صلى الله عليه وسلم ما أفضل أجرامي إذا اجتهدها بحكم فأما إذا كان مقلد فيما يقضي فيه فلا في الخبر يعني إذا كان لا يبني الأمر على الدليل وعلى مراجعة الأدلة والكلام الله والكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا قد اجتهد والحكم هنا خاص بمن اجتهد في غوء الأدلة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 الغالب على كلام الإنسان وقت غضبه عدم الانضباط فنهذا يسكت حتى يسكن الغضب والغاضي إذا كان غضبان ولا سيمة من الخصم فنحن وإنما ينتبر أو يؤجد حتى يسكن ويهدى غضبه ثم يحكم بعد ذلك وريد كما راضي قله العلم وسوء الفكر واخلاق الذمحه قله براحه كلمه شارف اجتمعت في القاضي هذه الخصائص قله العلم وسوء الفكر واخلاق الزعره يعني اخلاق سيئه وعنيفه وشديده مع قلة ورع هذا قد تمت خسارته والواجب عليه أن يتدارك نفسه ويعزم نفسه عن القضاء لأن بقاء بالبضاء في هذه الطريقة تزايد في الإذن وكفرة في الذنوب يلقى الله فيها يوم القيامة فأولى له أن يعزم نفسه حتى يريد نفسه من هذا المنصب الذي هو ليس أهلا له وليس صالحا للبقاء فيه باري باري الله صلى هذا الحديث اوردها المصنف في باب القاضي السوق للمناسبه لأن القاضي اذا كان قاضي سوق هو يرتشي يعني لسوء قضاه رشوه ياخذ الرشوه ليحكم لاجل الراشي فلعن النبي الصلاة والراشي والمرتشي الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذها فقال السوء قد يصل سوءه أن يرتشي يعني يقبل الرشوة لأن لأجل أن يحكم لصالح من رشاه من أعطاه الرشوة فلهذه المناسبة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 تغيير الأسماء لا تغير الحقائق فالعبرة بالحقائق ولو غيرت الأسماء وكثير من هذه الكبار والمحرمات يغير بعض الناس أسماءها يغير بعض الناس أسماءها ثم يمضي متعاملاً بها فالرشوة بعضهم يسميها إكرامية يسميها بعضهم إكرامية والربا يسمونه فائدة و... والقمر يسمونه مشروبا روحيا و و والشرك بالله يسمونه توسلا فهذه التغييرات بالاسماء ما تغير الحقائق لا لا تغير الحقائق العبره في حقائق الامور فاذا دفع عشوه ومسماها باسم طيب اكراميه او شيء من هذا القبيل ما يتغير الحكم الحكم باق و وهو يغالط نفسه في هذا نعم الكبير والشاهذ على الوضع الشعور القواد على ايديه قال ابو تعالى الزائد لا يملككما الا شان او مسر في حد ذلك اهل الايه هذه كبيرة من فبا القواد و من القوت القود وهو أخذ الإنسان إلى قيادته وإلى مكان ما وأطلقت هذه الكلمة في, في الشرع على من يقود إلى فعل الفاحشة ويجرد يقال له القوال وأيضا يقال له الجرار لأنه يجرد إلى فعل الفاحشة وسواء قاد إلى الفاحشة في أهله وعياده بن لامة كما قال القواد المستحسن على أهله أو قادها إلى الآخرين سواء كان رجلا أو امرأة سواء كان رجلا أو امرأة فهذا كبيرا من كبيرين الأثم عظيمة من عضائي عظيم الذنوب ودال على الشر كفاعله ومن دعه إلى ضلاله يعني مثل هذه عموات أيضا تشمل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 على المؤمنين إذا كان أمر بهذه السفة وبهذه الشناعة وبهذا القبح كيف يصل الأمر بإنسان أن يكون قوادا إليه امر يعني وصبها الله عز وجل بهذه السفة وبهذه الشناعة فكيف يصل الإنسان به السوء والغبث إلى أن يكون قوادا لهذا الأمر الذي حرمه الله ووبيّن شناعة ووبيّن أنه حتى مبلغ في الشناعة عند المؤمنين أن من تمارس الزنا لا يقبلها الرجل العظيم فلا يقبلها إلا من هو على شاكلتها أو من هو مشرك بالله عز وجل فالأمر والحالة هذه كيف يصل الإنسان به مبلغا في الحفظ فيكون قواجا لهذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل رتب عليه الحد في الدنيا والعقوبة الأليمة فالآخرة وعسف الإيمان في بلاسة أهد الله في السائل الأعوة قال حتى فنساء السائل الله عن ذنية عن نبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة الثلاثة من الجنة العرب والذيب والذيب وغفل في بيبت فيه بشهاده صحيح لكن بعدهم يقول أحذره عن حفرة أربعا فمن يقول في هذه الثانية وإذا رابعوا بمعنة فيه بيها فهو ذلك عليها ولا خير في من ذا فيه سلاك ثم ذكر هذا الحديث في الثلاثة مدينة يدخلون الجنة وهم العق والدي قد مر معنا في كبيرة سبقت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 و... وتحصل منهم فلا, فلا ينزعج ولا... ولا يتضجر ولا يهتم بالأمر ولا كان شيء حصل فمن كان بهذا ينصفه فهو ديوت وهو ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنه لا يدخل الجنة أنه لا يدخل الجنة فهذا يدمن على أن الدياء كان كبيرا من الكبار وعظيما من عظائم الذنوب الكبير الثامنه في العنوان القو... القواص المستحسن على اهله ما ادري هل العنوان هكذا في كل النسخ القواص المستحسن على اهله غالبا النسخه اللي معنا في لكن طبعات اخرى نفس مع طبعة اخرى ها عندك ابا سات الثابة اللي معك الطبعة هذه الطبعة التي قلنا أنها يعني إما أن تكون منصوبة للذهبي أو, أو, أو تكون يعني مسودة ومختلفة عن الذي معنا في الترتيب في هذه الطبعة قالت ديوت المستخصن على أهله والقواد الساعي بين الاثنين بالإبليسات أنا يلوث لي والله أعلم أنه العنوان القواد والمستحسن على أهله فالعلم بعضهم يحقق ويراجع والقواد هو الساعي بين الاثنين يعني يجرر سواء على أهن على غيرهم هذا هو القواد وغد يؤث المستحسن على أهن والنصوص التي يعني ذكرها المصنف رحمه الله تشمل هذا وهذا نعم قال في كتابه السنه الى رسول النساء قالوا من النساء والمخنث من الرجال الرجل من النساء مستجره التي تتشجج بالرجال والمخنث من الرجال هو الذي يتأنى ويتشبه بالنساء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 قال فيده سويموا كان يا رسول الله الذي <تصفيق> <وعدني> <والحسن> هذا الحديث والذي قبل فيهما الدلاله على أن الرجال من النساء والمخنث من الرجال كلهم لهم امتيكا لكثيره من كبار الدنو لأنها مستوجبا لللعن واللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل وقال أبو الله أبو الله تعالى لعنى رسول الله رسول الله عليه وسلم الواجب للبس نبس في المرأة والمرأة للبس في الواجب سنافة الصريح وهذا مثل ما سبق يعني تشبه باللباس أو بالمشي أو بالكلام أو غير ذلك كله استوجب لللعب وقال صلى الله عليه وسلم صنات من أهل النار لنبر أطمان أخم عم سياسون تأثناء الغبار يوريبون لكم ناس ولساق كاسية معالية مجولة من ممينات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 أو تبينها فهي في الظاهر كاسية وفي الحقيقة عالية فاتنة كاسيات عائرات مائلات مميلات يعني مائلات في, في مشيهن الناس مميلات للرجال بطريبتهن في الحركة والمشي فتنة ولا يقول ابن ليعلم ما يقفين من سينتهن هذا في إيمانه للرجال ومتنافئ مع العرفة التي ينظر يلتكون عليها المرأة رؤوسهن كأسلمة البغت المائلة يعني تجمع شعرها فوق رأسها بهذه الصفقة كأسلمة البخت المائلة قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل نجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا أي مسافة بعيدة وقال الله صلى الله عليه وسلم على اهله بالنيال بما اطاعوا اشتهى هل ملك بذلكن طاعوا ان انا هذا لم يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وال والمرقه في في في عقلها اضعف وعقلها لكن لا لكنان هذا ان ليس عندها راي او لا, لا, لا فهم عندها ليش هذا هو المعنى لكن صح عن النبي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 أتينا إلى أحد العلم معترضات على هذا الحديث أتينا إلى أحد العلم معترضات على هذا الحديث وبدان عنده يعترضون كيف يقال عن المرأة إنها ناقصة عقل ودين وكيف وكيف والمرأة وكذا فلما إن انتهى من الاعتراض قال انتهيتنك وقلنا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم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 الموقف جعلها يغضب ويتكلم بهذه الطريقه لكن الشاهد ان يوجد من النساء من يعني الى اذا اذا حرق اذا قل حبها للتعظيم السنه في قلبها لا تبالي وتعترف بهذه الطريقه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تميل <تصفيق> العالم بسرعه عليهم المراه النقار والسينة والزنة والنغلق والسكة النقار وستطيبوها دمستيور الأكبر ونحن بذلك في قلوسها عشق السبارات والمداز في لعبان عشق النزائج ونحن يعني كل هذه الأمور التي هي من أظهر المرأة للزينة وفيها فتنة للرجال تظهر الذهب أو الحلي أو يعني تبين من تحت النقاب من أو كذلك يعني تتطير بالمسك والعنبر ما له رائحة فتجذب الناس إليها أو نحو ذلك يعني أيضا تلبس المداس يعني الذي لا, لا يسكر قدمها فكل هذه من الأمور آه التي آه قال عنها المصلت من القبائح التي لا تريق بالمرأة المسلمة العفيفة نعم ان الكمير 23 المحلل والمحلل له صحه الله صلى الله عليه هذا في, في النكاح ان يطلب آه آه الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرا لا تحله حتى تنكح زوجا غيرا فيأتي بالمحلل ويصمى التس المستعار يأتي به لينكحها فقط ليحلي لها له يعني ينكحها لمجرد أن يحلي لها ف له. فالمحلل والمحلل له كل منهما ملعوب يعني من باشر هذا العمل يكون محللاً الزوجة لزوجها أو طلب هذا العمل الزوج الذي هو المحل طلب هذا العمل لتحلل له زوجته فكل منهما ملعون وهذا يدل على أن الأمر من الكبائد وواضح أنه من الكبائد لللعن لعن النبي عليه الصلاة والسلام وكان المصنف كأنه يعني عند الشيء من التردد في هذا لأنها في الاخير قال لأمور يحتمل أنها من كبائر وأورد هذا الحديث أورد من ضمنها يعني هذا الحديث فالحديث واضح أنه من كبائر واللعن لا يكون إلا عن كبير نعم وإن عليه ربيع ومتاله عنه عند ابن سلطانه عليه وسلم طواقع المسؤولين من جمساكين نعم بدل كذا انه يقدره هذا نوع من الاعتدار من المصلح رحمه الله لان في حق من لا يعلم او أختي يعني فتوى خاطئه وظن ان الامر صحيح لان مثل هذا يقول يكون محذورا لا فيجوز في العلاج ان يتم ذلك بالهداك ولاحق التنزير قالهم تعالى كلا اذ بما اوحينا إليك محرما على باع يطعمه الا لمن ملكته او ذكر مذكور او لحق التنزير ليس كما نعلم ان التاليف في غير من المذين وما الصبر من يستطيع ان يراكم من التنزير أكل المتنزيل ربما يبعب ذلك زناعة الأولى سبريتي والسياركية الخارجين في الإسلام ومهيوز المؤمنين أن أكل المتنزيل أعطيكم بشوء القضر وصحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تقل الجبدة لأيكم من سحفة النار والأوراسة ثم قال المصنف رحمه الله أكل ميتا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 ومما ذكر يعني ذكر عدد من أهل العلم في الآثار الصيئة لأكل لحم الخنسير أنه يميت الغير أنه يميت الغير ويولد الديافة في من يأكل هذا اللخم ولعل في اللخم من الفساد أو الضرر لا يجرب للإنسان خلل في سلوكه وفي في خلقه وفي معاملته فهذا يعني أمر يعني لا ريب أن الله عز وجل جعل فيه تأثيرا بل أن, أن الأمر ليس فقط بـ بـ بـ يعني بالأكل ضعي الغنم يعطي السكينة يعطي السكينة والطمانينة فعلى كل حال يعني هذا أمر محرم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 وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورد المصنف لا يدخل الجنة لحم نبتة من الصحب النار العولى هذا بعموم يدل على تحريم اكل الخزير وأنه من الكبائر نام وقد أجمع المسلمون على التحريم النائم للنظر فيه من المجتمع على التحريم أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي فتعه فهذا يعني استدلال لغيف أورده المصنف رحمه الله هنا ليبين الشناعة القائمة في النفوس لأكل لحم الخزير فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذم اللعب بالنرب وهو يعرف في هذا الزمان بالشطرنج واي لعبة قديمة ف لما لما تلعب بالنرد بالنردة وبالنرد مسير هذه اللعبه بأمر متقرر في قال قالت كانما صبغ يده بلحم خنزير ودم يعني وقد قام قامت النفوس صناعة هذا الأمر أن تصبغ اليد بلحم الخنزير ودم الخنزير قائم في نفسه قدارة هذا وشناعته فهذا وجه لطيف أورد المصنق هنا رحمه الله لبيان شناعة لحم الخنزير أي أنه من المتقرر في نفس المؤمنين أنه امر شريع أن يلطق الإنسان يده بلحم الخنزير ودمه ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تحريم النرد مثل تحريم النرد مثلا هذا الذي قامت النفوس قدرته وصناعته وان يلطخ الانسان يده بلحم الخنزير ودم ودمه <تصفيق> هذا وجه الاستدلال للمساله قال ابن لا ريب ان رمز اليد في لحم الخنزير ودم أعظم من اللعب فكيف بالأكل أكل لحم الخنزير وشرب وشرب دبي يعني الأمر أكبر واللعب بالنرض يعني دمه السلف قديما وجمعه في مصنفات ومن أفرد فيه أفرده في مصنف الآجري رحمه الله كتاب قيم لتحريم النرد والشترنج وهو مقبوع متداول قد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالنرد والشترنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكبون والأدوات التي تحرك على رقعة الشترنج هي تماثيل الأدوات التي تحرك على رقعة الشترنج هي تماثيل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 يوم في هذه النصوص عدم التناجم لهذا الدور وهو شعار النصارى ما يظن تعالى او دياناكن تصح ثم ذكر هذه الكبيره عدم تنزه من القول وهو شعار النصارى ان صارا ي... ي... يا جاء البول في اي مكان يقول ثم يلبس ملابسه ولا يبالي بالقدورات النجاسه التي التي تعديه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 يا كل ما مر يقول ما, ما, ما عرفت من رائحته لان يمركم من ترى الرائحه الكريمه معه فكل ما مر ينتج عليه ويقول لي هذا نصراني مره وعاداره مثل هذا القديم من الرائحه هذه طريقته ما ما من من البول ولهذا رائحتهم كريحه ويضع الطيب لكن الطيب ما يرفع الريحه تغلبها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 وفي حال وجود الطيب فهو طيب منسوج بالخفث والغار بعرقبه النيغله ثم تذهب رائحه الطيب ويبقى خفثا محضا رائحه شريحه فالنصارى هذه طريقتهم لا يستنثهم من البول فعدم التنزه من البول كبيره وهو من من التشبه بالنصارى ومن التشبه بالنصارى فعدم التنزه من المولى كبيره سجل لذلك بعموم قولي تعالى وثيابك فطهر وثيابك هذا فيه استثناء من البول وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر فقال ان ما يعدتان وما يعدتان إما أحد أخوانا كان لا يستمسل من دولة وأما أخوانا كان يمشي بالنسبة لك رفيقي هذا أحيانا إذا مر يقول يلا عشماغة بهذه الطريقة ثم إذا انتهى مرور وقال نصراني مر يعني مر رائحته تؤديه جدا فأول ما يشعرها أقبل يضعر الشمار بهذا القريقة ثم إذا انتهى قال نصراني مر يعني رائحة الهناشة من عدم الاستنزام من البول الحديث الذي ساق المصنف رحمه الله واضح في أن عدم الاستنزام من البول كبيرة قال إنه ما لا يعدبان وما يعدبان في كبير جاء في بعض رواية الحديث أما إنه لكبير فقوله لا يعذباني فيه كبير ليس المراد انه ليس من كبائر الذنوب ليس المراد بقوله وما يعذباني فيه كبير ليس المراد انه ان هذا الامر ليس من كبائر الذنوب وانما المراد يعني ليس على من حال النقص يعني امر سهل ليس امرا عظيما يثقل على الناس بل الامر يعني سهل جدا الأول عدم استنزام البول واستنزام البول سهل يعني أن يتبول الإنسان باحتياط لا يطيع عليه من رشاشف وإذا انتهى غسله كما جاء في السنة أو استجمر كما جاء في السنة أمر سهل جدا يعني لا يشق على الإنسان وعدم المشي بالنبيمة أيضا سهل كله عملية كف اللسان فليس أمرا كبيرا يعني ليس أمرا عظيما فهذا المراد المراد بقوله وما يعذباني في كبير أي أمر, في أمر كبير على النفوس ثم قال أما إنه لكبير يعني من الأمور الكبيرة ومن الذنوب الكبيرة وهذا استدرال حتى لا يفهم القول الأول خطأ فكان أما أحدهما فكان لا يستنزل من بوله يعني لا ينضف نفسه من البول ولا يحتاط نفسه من رشاش البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمه والنميمه كبيره وهي القاله بين الناس والمشي بينهم نقل الكلام على وجه الافتسال بينهم نعم ولكن في جاء لا يستتر من قوله المعنى اخر لا يستتر من قوله يعني اذا ذهب ليتبول لا يستتر عن انعى للناس فلا يبالي ان يروى على هذه الحالة وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجة أو أبعد وفيه آداب لقضاء الحاجة المعلومة في السنة وفي كتب الأحكام فعدم الاستدار هو عدم رعاية لحفظ العورة وسطرها عن عين الناس فالإنسان إذا يحتاج التبون لابد أن يبعد ويتوارى عن الناس حفظا لعورته وسطرا لها فتثبتن في بعضها القاضي لا استتر من السدار وفي بعضها لا تستنز يعني من التنزه والتنقف من اثار البغض وعن ابي سليمان رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا في شاهد لله الأول في الحديث السابق كان لا يستنزل غير قول هنا قال تنزه من يقول فان عامه علام القدر بده نعم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 هو داخل في ضمن الفاهه السبيل على الذين يذلون لا يشعرون في الامر الذي حق ولا يلتزم على الخلي المكاس والمس هو اخذ ل ووضع ضرائب على على على على الاموال واخذها بغير حق اخذ الاموال بغير حق فيسمى المكس يدل على تحليمه عموما قول الله سبحانه وتعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق فكل بغي وظلم الناس بغير الحق في المال أو في الأعراض أو في الدماء فهم حرموا من ذلك المكس الذي هو أخض لأموال الناس بغير الحق احنا.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 وهذه لو تاب وهذه التي تابتها هذه المراه من من السنه لو تابها صاحب نفس لقبلت منها يعني لقوه التوبه التي حصلت منها فهذا بمفهومه يدل على أن صاحب النفس ذنبه عظيم وجرمه كبير جدا قلت من الدس ان ان عنعب الناس ثم بين خطورة خطوره المكاس وانها اسد يعني اشد من السالك وشبيه القاطع الطريق ووجه شبه بينه وبين الطريق لان كل منهما يقعد في الطريق ويبعد للأخذ كل منهما يبعد في الطريق للأخذ ولهذا قال فيه شبه من قاطع الطريق لأن كل منهما قاعد في في الطريق للأخذ نعم يعد الرسخ ويعده طالعه في بنطيه في مسلسل في رساله بيزات يعني الامر في انكس يتناول الكاتب والعاقل والجندي وكل من هم يتعاونون على على هذا الامر نعم الندير الثالثه 30 التريع وهو بنفسه قال الله تعالى عن المنافقين يراؤوا الناس وعلى النوم الله لله خليل المياد تبيرة من الكبار وهو من النفاق وهو من فصال المنافقين كما قال الله تعالى في وصف المنافقين يراؤون الناس والرياء يظهر الإنسان من العمل ما لا يبطل يظهر الصلاة ويبطل الفساد يظهر الإخلاص وولكن خلاف ذلك وهو وهو وهو يري الناس باعينهم ما ليس حقيقته قائما قائما في نفسه يعني ما ليس له حقيقه قائمة في نفسه فهذا هو الرياء والرياء نوعان رياء خالص رياء خالص اذا قال الذين امنوا قالوا امننا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستنزئون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ففي رياءهم خالص فهذا صاحبه كافر من المنافقين الذين هم في الدرق الأسفل من النار والنوع الثاني يسير الرياء النوع الثاني يسير الرياء لصاحبه مخلص لكن أحياناً وفي بعض الأعمال يقال عمل رياء يزين عمل صالح لرؤية أحد له كما قال عليه الصلاة والسلام إن أخوة ما أخاف عليكم أشترك الخضي يقوم الرجل فيزين الصلاة ولما يرى من نظر, نظر رجل يعني يزين عملا لكون أحد رآه هذا يسير رياء وليس محبطا للأعمال كلها ناقلا من الملة ولكنه مخبط للعمل الذي قابته لا يقبله الله تبارك وتعالى منه نعم وقال تعالى فالذي ينفق ماله هذا مثال من أمثلة الرياء الرياء النفقة ينفق يعني مالا يعطيه الفقراء والمحاولة رياءا ليس طلبا لتواب الله سبحانه وتعالى والله لا يقبل العمل النفق أو غيره إلا إذا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى وقال الناس صلى الله عليه وسلم أول من عسل الله عنه يوم قيامة رجل سبحانه وتعالى فعر الله محمد الله عزه من عراضها قال ما أعلم سبحانه قال قادر ولا يقدير ذي الجلال والكريم وقد انهضوا لدي بشريت اغابوا عني حتى اكلوا بالنار وورفع عننا الذنب عند تلاوه القران فامضي بي في الارض من وقال كنتُّنا عميلة بها قال تعلمتُ بالنواع المنجر وقالتُ بكَ الرعان وقالتُ لنك وليكنُ تَعلمتُ بكَالَ عَلِي وقالَ عَلَي وقالَ عَلَي وقالَ عَلَي وقالَ قَالَي تَفَدِّيرُ وإنَّهُمْ ومِنِّكَ سُورِبَعَا لَكُسْمِي حتى أُنفِيَتِ في النار وردُّل يُسَّى عليه ويحرم من أصناف الله يُرُزِيَ بِه فأرضَ المُنِعَامُ تَ قال من ثم, ثم اورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان كبيرة كبيره الغايات والريالكم في كل كل الصالحة يكون في الجهاد ويكون في الصلاة ويكون في طلب العلم ويكون في النفقة في الإنفاق والبذل يكون الأعمال الصالحة فمن عملاً عمل الصالح ليقال عنه أي ليثنى عليه وليمدع وليطرع عند الناس فإنه لا يحصل عند الله شيئا لأنه لم يعمل لله ولا يقبل الله العمل إلا إذا كان له ومن أراد الآخرة وسعى لا إسرائيه وهو مؤمن فإذا كانت لله وقدم العمل متقربا به إلى الله كان في صالح عمله أما إذا قدم العمل للناس فإنه يحصل ما عند الناس بأن يقولوا كلان جريب كلان عالم ولا موته وتنتهي بموت تنتهي هذه الأمر بموته ولا يجد عليها ثوابا يوم قيامه بل إنه يسحب إلى النار كما جاء بالخديث حتى فسحب على وجهه حتى وقية النار لأنه لم يتقرب بهذه الأعمال لله وهي أعمال لا يتقرب بها إلا إلى الله ولكنه فعلها ليمدأ وليثن عليه وليقال عنه جريب أو ليقال عنه عالم أو يقال عنه مجالد أو ليقال عنه ممتب أو نحو ذلك فالشاهد من الحديث دليل على أن قيام من الكبائر وذلك للوعيد آآ آآ لفاعله بأنه يوم القيامة يسحب على وجهه حتى يلقى في النار نصر الله جل وعلا العافية والصلاة وعلى النعمة ورضي الله فأنا انه لاثق على مرائنا نقول لكم بذلك ما يتكلم به على عند الله الله عليه وسلم رواه المقارئ ثم اورد الان الامام رحمه الله هذا الحديث لبيان وجه من وجوه المرااءات يتظاهر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 فيقول ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فؤطان المبير صلى الله عليه وسلم سمع سمع الله به وبعراء يراء الله ثم ذكر هذا الخديث في خطورة الرياء وعقوبة المراء وعقوبة الجنس العمل سمع سمع الله به يد الله عز وجل يوم القيامة وكذلك المرآب والمسمع المسمع هو الذي يسمع بعمله يسمع الناس بعمله والمرآب الذي يري الناس عمله المسمع هو الذي يسمع بعمله أنا الذي كذا وأنا الذي كذا وأنا الذي كذا فيجعل أعماله يلفر أعماله للناس جنباً للمدح وجنباً للفناء و... و... والمرائي هو الذي يراي أن يرى الناس عمله والعقوبة من جزء العمل من سمع سمع الله به ومن رأى, رأى يرأى الله به نعم النبي اسمه مارو علي وثمان صالح يسير من, من البياء شرك صحاها و اليسير من البياء شرك أصغر, شركن أصغر و و و والرياء الخالص شرك أكبر ناقل من البلد أما اليسير من البياء هو شرك أصغر لا ينتقل به صاحبه من البلد والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى دعوة نافعة في هذا الباب لأن الإنسان يحتاج إلى مجاهدة تامة للخلاص من الرياء والسمعة يحتاج إلى مجاهدة وقد تغلب نفسه في مقامات ومقامات سأرشد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إلى دعاء نافع في هذا الباب هو في الأدب المفرد البخاري وغيره لسند ثابت أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نشركوا فيكم اخفا من دبيب النمل قال الا ادبرنكم على شيء إذا قلتوا اذهب عنكم قليل الشرك وكثيره قلنا كلا يا رسول الله قال تقول اللهم اني تقول اللهم أن بك أن اشرك بك انا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم لان قد يتسلل الى نفس الانسان اشياء خفية تدخل إلى قلبه ولا يشعر بها فالمواطبة على هذا الدعاء نافع جدا مفيد للمسجد كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغذرك لما لا أعلم الكبيرة الله يعمل وسألكون أنفياه قال الله فالتقون ما الأمان تقون ولا ناشك وما تشك ومن اوصاف المنافقين الامانه و و و والمؤمن صاحب أمانة ولا ايمان لم لمن لا امانه له فالخيانه ليست مصيفات اهل الايمان الخيانه ضد الامانه ومن اوصاف المنافقين والمنافق تبن خان يعني لا يفي ولا يتزم بما تبن عليه بل يكون فالخيانة من أصلاف المنافقين وليست من صفات أهل الإيمان وهي من ومن أدل على هذه الكبيرة قول الله تعالى لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون وفيها خطورة الخيانة وأعظم الخيانة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 وهم ينقسمون مع هذه الأمانة إلى أقسام ثلاثة القسم الأول حمل الأمانة في الظاهر والباطن خراب طبال و هو المنافق والقسم الثالث الل Blair أو الباطن و هو المسرك و قال الله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات المنافقات و المشركين و والقسم الثالث هو من حمل الأمانة في باطنه و ظاهرا و وهو و المؤمن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 فيما يأتمن بعضاً بعضاً عليك نعم وقال تعالى إن الله لا يهدي بين الخائدين وهذا خطورة الخيانة وجنايتها على صاحبها قال إن الله لا يهدي كيد الخائدين نعم قال تعالى ومن صاحبون من طول الخيانة تنبذي للمعنى سواه إن الله لا يهدي بين الخائدين هدفي إذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهد إذا كان ثلوان جبعاً المسلمين أن يفووا بالعهد وأن يلتزم به وإذا بلغ الأمر أن المسلمين خافوا, خافوا من الكفار أن لا يلتزم يعني ظهرت منهم علامات واضحة أنهم لا يتزموا بالعهد الذي بينهما بين المسلمين فإذا بلغ أحال الكفار هذا المبنى فانبذ إليهم على سواء يعني تخبرهم بأن العهد الذي بيننا أنيناه أو, أو, أو توقفنا عنه فليس بيننا وبينكم عهد يعني إذا ظهر منهم علامات الخيانة وعدم الأجزام فانبذ إليهم على السوا يعني انبذ إليهم العهد الذي بينك و بينهم نعم و من دلال الآية الباب قول الله تعالى إن الله لا يحب الخائرين إن الله لا يحب الخائرين هذا يدل على أن أخيام كبيرة وعمل لا يحبه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إمانة لمن لا أمانة ولا يقيم لمن لا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 وقال عليه الصلاة والسلام آية في المنافقة الثلاثة إذا حدد كلم وإذا أعجبه إذا أكت من أخان آية المنافقة علامته علامة النفاق وذكر منها إذا أكت من أخان وموضع الشاهد من الحديث نعم والفيانة في كل شيء قديحة فأرها شرور من بعض وليس من في فلسل لمن خالف بأهلك ومانهك ومانهك أراد المصنف رحمه الله أن يختم هنا ببيان تفاوز الخيانة في درجة خيانة يعني ليست الخيانة في رتبة واحدة حتى الخيانة بين الناس وضرب على ذلك مثالا قال من خانك في تلس يعني في, في, في شيء قليل ويسير جدا من النقود والمال أعظم أهون أو ليس كمن خانك في أهلك أو خانك في مالك أو ارتكب العظائم أراد أن يبين أن الخيانه كلها مذمومه و وهي متفاوتة في بدرها وحجمها وكمها لا اذكر الخامس هو تمام تعايش في الدنيا عثمان بن العز على خطى تعايش الله من يداه بالعدل ثم ذكر هذه الكبيرة تعلم للدنيا وكتمان العلم هاتان كبيرتان الأولى التعلم للدنيا يعني يطلب العلم للدنيا والعلم عبادة وقربها لله سبحانه وتعالى وثالث فطلب العلم للدنيا كبير أن يتعلم العلم ليطلب به الدنيا هذا كبير وكذلك كتمان العلم كبيرة من كبائر الدنوب والعلم عباده وقربه وطاعة لله سبحانه وتعالى لا يتربه الإنسان إلا لطلب رضا الله عز وجل قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العذما فهذا هو ثمرة العلم الصحيح والعلم النافع أنه يولد قشية والإقبال على الله سبحانه وتعالى لا الاقبال على الدنيا وقصدها بطلب العلم هذه الايه فيها تحريم اتمام العلم تحريم اتمام العلم ممن اتاه الله عز وجل البينات والهدى وا الله عز وجل ان مكاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون يلعنه الله ويلعنه اللاعنون وكتمان العلم اخفاء وعدم اظهاره هذا المراد وقت الحاجه اليه اخفاء للعلم وفهم الحق واخفاء للهدى وتقليلا للناس فهذا كبيرة من كباري أدمنه أما إذا كان الغرض سيانة العلم يعني كتمع عن بعض الناس سيانة للعلم وعما لا يحمله ولا يفسم حملا أو إذا كان الإنسان منزلة في العلم لم يصل إلى مثل بعض المستاء المتقدمة فلا يجيبه لا يجيبه بالعلم ليس هذا كثمان إنما هذا مصلحة نعم وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب, الله من الكتاب. آآ آآ أيضا هذه النظيرة الآية التي قبلها في سورة البقرة في بيان عقوبة وحكم مرتكب هذه الكبيرة كتمان العلم وقال السعادة وإذ الله من إجراء الذين هم من الكتاب لترين منه للناس وأنه الثمونه فلتجوه وراء خبورين ثم أيضا ذكر هذه الآية وفيها خطورة كتمان العلم وأن الله أخذ الميتام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 ذاك يتعلمه لليسير به الدنيا الذي قد في هذا فيها عقوبه من يتعلم العلم الذي يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليسير به عرض الدنيا يعني نيته فيه ليست خالصا لله وانما نيته في طلبه ليرى عرض الدنيا فعقوبه انه لا يجب عرف الجنه اي رائحه الجنه فتنزل الجنه وفي ولاه يقول الله تعالى الذين يحبون الى النار فحدق الذي يقابل الانسان ان من مقبل لا هو يغلو في صغير ان عن هذا الصغير اجسام وان العلماء حضروا في السماء ولا يتناقشوا في المجالس فمرت ذلك يذمه الفاعل وهو من كل قريب هذا مما لما تنافى مع الاخلاص في طلب العلم أن يتعلم المرض العلم ليباهي به العلماء ليباهي به العلماء يعني ليصل ليحصل له المباهات والمفاخرة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 وأنه يختخر في المجلس فهذه نية فاسدة نية فاسدة ولو جلس ليالي يضبط مسألة لا تكون في صالح عمل لأنه غبطها للمفاخرة والمباهرة وهذا مما يتنافى مع الإخلاص وكذلك آآ آآ نعم وكذلك ممارات الصبهة ممارات الصبهة يعني للأجل والصومة والمعار والجدل والظهور في المجالس وغلبة الآخرين حتى ولو كان على غير الحق يحرص أن يكون له الغلبة وإفحام الآخرين وإسكاتهم هذه ممارات الصفهة في, في, في طلب, يعني طلب العلم من أجل ممارات الصفهة أو كذلك ليحيز به المجالس أن, أن, أن, أن تكون المجالس له وا ويستهزئ و... ي... ي... على الناس هذا كله انه يتنافى مع الاخلاص فلا يكون عمل الانسان مقبولا بل هو يتنافى مع الاخلاص يتنافى مع طلب الجن اصلا به ومقصدا به وجه الله سبحانه وتعالى العقوبه قال النار النار نعم قوله اشلاكو يا كين كن قال انا عليه قال من يذكر الحمد يوباه في, في عدن او ياه في السبل او ترقى هذه تناش وهو بمعنى ما سبق وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصغير عن كل جميع يوم اقتراك في لجام من بالنار اسلامه الصفير وواء فعطاءه العملي وغيره هذه عقوبة كاتم العلم أنه يوم قيامه يلجم بلجام من بالنار يعني ليس كل لجم التي في الدنيا اللجام الذي يوضع على الدابة من القماش يوضع على فمها حتى لا تأكل إذا أراد صاحبها أن لا تأكل يضع عليها لجام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 ما سليمان بركته رشيد الله عليه وسلم قال لا يدخل ثم ذكر هذا الحديث في من لا يدخل الجنة والذي ذكر هنا سابقا مرة معنا في أحاديث نظير هذا في كبائف ليس كفرا فالنفي هنا ليس المراد به النفي المطلق لدخولها فإن مرتفع الكبير ما ألم إلى الجنة مداما من أهل التوحيد ما ألم إلى الجنة فالنفي هنا لا ليس نفي مطلقا وإنما نفي إما نرتب عالي في الجنة أو لدخول الأول أو لا يدخلها إلا بعد وإنه ان يا على كبائرها وليس الابراء يعني ليس المراد انه يرفع عن دخول الجنه نفيا مغلقا لا يعني هذا القول الذي باصل الدخول وانما يكون النفي لايكمال رتبه الدخول للدخول اوليا الدخول في منزلة عالية في الجنه او نحو ذلك نعم قال ابي عبد الله هذا الحديث ورد من طرق وفسر بعض العلماء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 من جهة أن المجوس قالوا بخالقين خالق للنور وخالق للظلمة وهؤلاء القدرية قالوا بخالقين الله خالق للإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه ولهذا كانوا مجوسة هذه الأمة لشبههم من بالمجوس من جهة القول بخالقين الإنسان الله خالق الإنسان والإنسان خالق فعل نفسه لأن أبعال الإنسان عندهم ليس مخلوقة لله وإنما وإن هي دي للإنسان نفسه نعم أخوات العموة رب العالمين والتعالى عكما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون من أمك الضوء المتذيبون بالمدى على شخص مصدر ثم أورد هذا الحديث على وجه التحذير للأمة والمصح لهم سيكون في أمة المكذبون بالقدر يعني فاحذروهم مثل قولة في الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى يعبد بآمن من أمة الأوثان يعني هذا الأمر سيوجد واحذروا من هذا الأمر واحذروا من يقوع فيه سيكون في الأمة من يعبد الأوثان سيكون فيه من, من يعبد من يكذب بالقدر سيكون فيه من يتبع ما ما من كان قبلنا لتتبعونا سننا من كان قبلكم فهذه أمور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستوجد وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وهذا ذكره على وجه التحذير وصحأت الذي يمحكد بصدر الله لنزل عمر رضي الله تعالى عنه شاء موت للبطار إن كلان يقرأ عليه السلام فقال إنهم فلا ببنين أنهم قد أحد إن كان قد أحد من السلام فإن يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الممة خسن ومسك أو خسن في أهل القدر يعني عقوبة لهؤلاء الذين هم أهل الأهل القدر يعني القدرية المكذبين له أو المكذبين به فسيكون فيهم هذه العقوبة الخزق والماء والمسخ أو القدر عقوبة لهم على ذلك وفيه ابن عمر يعني تبرأ من من يحدث الدين ومن أحدث في الدين قال بلغني عنهم كذا وكذا وأيضا في كلامنا الاعتدال والصاف قد يعز وجوده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 السلام نعم الله صلى الله عليه وسلم ان خراج ان خراج يعني الرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتب عنكم حتى يكتب في الأول. يشهد ان لا اله الا الله وان الله في الذكر وفي القدر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم جيدا وقال ان قول الاذريين ثم اورد هذا الحديث وفيه نفي الايمان عن أن العبد حتى يؤمن باربع يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله وانني رسول الله ويوم للعد ويوم للحجر وكل هذه الاربعه عدم الإيمان بها كفرا ناقلا من الذله فعدم وجودها ينتفي به اصل الايمان نعم والان سبي هل عندنا او شاهد معنا في غريبه ابي سبيعه جابر بن قال قوموا واشهدوا على ان سلم من ما يوس هذه الامه هذا يوقف لنا الحديث الماضي القدريه المجوس هذه الامه من مراد القدرية من مراد القدرية اجواب هنا المكذبون بالقدر فالقدريه نفاس القدر لان القدريه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 يوضحهم هنا إنما اليوس هذه الأمة المكذبون بالقدر فأطلق عليه القدرية لأنهم المكذبون بالقدر والقدرية النفاة يخرون من هذا ويقولون نحن لا بسنا قدرية نحن نفاة للقدر ويقولون القدرية هم المثبتين لهم أما نحن لا لسنا قدرين نحن نفاتل قدر هنا في الحديث قال إن المجوسة بالأمة المكذبون بالقدر فالقدرية هم المكذبون بالقدر مفادوهم وإن ترأ أولئك من هذه النسبة وقال نحن لا يقال منا قدرية لأدنى نفات حتى إني وقفت لأحدهم احد القدرية المتقدمين ألف كتابا عنوانه الرد على القدرية ألف كتابا عنوانه الرد على القدرية وفي مقدمة الكتاب قال لسنا قدرية القدرية من أثبته أما نحن فلسنا قدرية فهذه اللفقة في هذا الحديث توضل المراد بالقدرية أن هم من ينفون القدر ويكذبون به قال إنما جوس هذه الأمة هم يكذبون بالقدر لا وفي ذلك ينفض أي عديد مبيدة لأن وفي الباب عنده أحاديث فيها مقال أوردها ابن أبي عاصم الحديث ورد من طرب كثيرة بمجنوع طرفه حسنه بعض أهل الإن دورة القياة نحن بالعداء في <تصفيق> تشغيل عن محمد الجيد الحالي عن عزيزة إلوصي عبد العالم الأخير الرضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدهم هنا بيك رأس لله وفيهم بيك ردلية إن الله لا أعطى تديه فوالمجلة على دسان سبيل نعم هذا الحديث سنده بعيف هو بقي عن أطراف المنجل عن أبي دوسن عن أبي مسعود الأبي مبير فوضير فالتعلاء المفروعة لا يفرقه يموم الله ولا أقوم ليه يوم الضياني ولا يزكير المنزد بالقلق يؤمن في القمر والمتزد بالولد مرة معنا الحديث بلقب والعق لوارديد من الحديث هنا المكذب بالقدر <تصفيق> ثم ورد هذا الحديث وايضا سندها ضعيف لكل أمة المجوس والمجوس هذه الامه الذين يزعمون الا قد هذا من الطرق الكبيره التي ورد بها حديث المتقدم ولمجموع هذه الطرق حسنه بعض اهل العلم قالوا هذه الأحادي بها لتبعضي روادنا نعم المعارف الحوان مغير واحد عن جزال الحيان قالوا المعارف الحوان مغير واحد عن جزال الحيان أن أعلم أن أعلم أن أعلم أن أعلم أن أضروع أصدران الحممة ليس لهم من الإسلام وأن أفدر يجبون ممتعا أيضا هذا لم يدبت سنده ضعيف وبينا ذهبي ذلك قال نساء التكلم في الهدفة وما اتبعه بيهو من الضوء قال محمد بن بسلام العبدين أجدنا السلام من مريعا عن عكري من أجمع البنس من الضوء عليكم هو أبو حاسم النبيين ومحمد بنون مصعد ألقى عن أنفسك عن إستردين عن سيد بن مسيّك أنفسك بيهو الله تعالى اللّه قال مشهور ما يصفه قال يوصل له او غيره كلام في القدر خصوصا ما يريد يقول في القدر لشراف هذه الامه يعني انه ياتي كلام في القدر باطئ متاخر لشراف هذه الامه ياتي كلام متاخر في يتكلم به شراف هذه الامه فهو امر يعني أخير لهم وا وولا يقضيهم شرار هذه الامه فكيف بالقدر نعم و الله عليه الله ثم اورد هذا الحديث وهو دليل على ان الامور كلها بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره قال خلق الله كل صانع وصنعته فالله عز وجل خالق الصانع يعني الإنسان الذي يصنع شيء أو يعمل شيء أو يقوم بأعمال وصنعته أيضا والله خلقكم وما تعملون في معنى والله خلقكم وما تعملون قال والله خالق كل شيء الكبير الله سبحانه الكبيرة الثامنة والثلاثون أن يسمعوا على الناس ما يسربونه ولعБتك كبيرة خطة ربعوة تعالى وإن يسرده ثم قال رحمه الله الكبيرة الثامنة والثلاثون المتسمع على الناس ما يسربونه يعني المتصمت المتصمت يعني تصمك على الناس كما يصربونه من الأحادية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 الأخوة الإيمانية ومقتضاياها التجسس والتحسس والتصنف على الإخوان نعم قال المتسمح على الناس ما يستمرونه قرأة الحديث من استمع قال المبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى أهل الإخوة من قبله من الكون صبتي ومنه الأهل والقوم صاروا صاروا كل ذنب وكل ذنبهم خاله نور ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم انا استمع الى حديث قوم وهم لهم كاربون هذا هو يعني المتسمن على الناس ما وذكر وذكرت هذه العقوبه صب في اذنيه الثاني في يوم القيامه والان هو النحاس نحاس يعني احرق حتى انصهر بالنار ثم يصب في اذنه فهذه العقوبة يعني تشعر ان هذا الذنب من كبائر الذنوب والله واعلم انا كنت تناوي اليوم اقف عند الكفيرة الخمسين عن والله واعلم رسول الله وسلم على محمد وعلي صحبه